وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ النَّهَارِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ نَهَارًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ ثقيل لا اننا يحبون العادله ويذغون ارائهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرههم نحن خلقناهم وشددنا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱلْءَمْثَالَ تَبْدِيلًا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱلْءَمْثَالَ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن تَخَذِ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَمَن شَاءَ وما إِلَى إلا سَبِيلًا وَمَا الله كان عليما حكيما الله كان عليما حكيما يورد الخيل من, من يشاء في رحمته والظالمين اعد لَنُهَمَّ عَذَابًا أَلِيمًا الظَّالِمِينَ أَعَذَّرُهُم عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا للنصفات عصفا والناشرات نشرى والناشرات نشرى فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا توعدون لو واقع انما توعدون لو واقع فاذا النجوم قمست فاذا النجوم قمست وإذا, واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الجبال نسفت وَإِذَا الْغَسَقُ أُخِتَتْ وَإِذَا الْغَسَقُ أُخِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ يوم لِيَوْمِ الْفَصْلِ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا, أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نسبعهم الآخرين ثم نسبعهم كذَلِكَ نَفعالُ فيِمُجمين كذَلكَ نَثَُهِ المُجين وَإلُ يَوْ مَئِذ للِمُكَّبين وَإِلهُ مَئذ